يحرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلب.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 وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يُولِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَثَرٌ حَتَّى يُسْخِنَ فِي الْأَرْضِ تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم <تصفيق> لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم